وَيَكَلَّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ إِنَّنِي وَهَنَ الْعِظَامُ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا قَالَ كَذَلِكَ الله يخلق ما يشاء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 قال الْحَْوَارِّونَ نَحنُ أَ صَارُُ اللَّهِ آممَن بَِّ آممَنَّ بِللَّهِ وَشحَدْ بِأَن